وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيصار أهل المائدة بعضهم بعض وإن كانوا ضيفانا عن أنس بن مالك قال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 قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يتتبع الدباء من حوالي الصحفة قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ وفي الرواية قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه وفي الرواية قال أنس فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع الشرح الحديث فيه فوائد منها إجابة الدعوة وإباحة كسب الخياط وإباحة المرق وفضيلة أكل الدباء وأنه يستحب الأهل المائدة إيسار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين، أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من الصفحة، لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان. الوجه الثاني أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى ذلك. لا يتقذره جليسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم وغير ذلك والدباء هو اليقطين واحد يقول لي وما هو اليقطين هتقوله كذا القرع محتاج تفسير أكتر <تصفيق> ايوة ايوة شجرة القرع بقول لك من ميزة شجرة اليقطين أنها تطرد الزباب وحينما اه أظل شغرة اليقطين يونس وهو طالع أشبه بالمريض لا يتجمع عليه الزباب لكي لا يتجمع الزباب عليه اليقطين تطرد الزباب ولا تجمع الزباب باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيني بين أصبعيه ويجمع السباب والوسطى ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دبته الله لنا يعني أخذ بلجام دبته وقال له ادعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الوطبة الحيس يجمع الطمر البرني والأقط المدقوق السمن. الطمر اللي نوعه برني والأقط هو اللبن المجفف أو الجبن. كل هذا مخلط بسمن يعني أكله هكذا. يعني. قوله ويلقي النوى بين أصبعيه أي يجعله بينهما لقلته ولم يلقيه في إناء الطمر لئلا يختلط بالطمر. كذا شنو؟ آه. كذا ولا كذا؟ بين أصبعيه كذا. عشان يلقيها يعني. بعيد عن بعيد عن الطمر يعني. وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به القصد إنه بياخد الطو النوى بعيد عن الإناء اللي فيه الطمرة عشان يلقي به خارج الإناء ده المقصود يعني وفيه أن الشراب ونحوه يدار على اليمين وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة باب أكل القساء بالرطب عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القساء بالرطب وقد جاء في غير مسلم زيادة قال يكسر حر هذا برد هذا يعني البلح فيه حرارة وحلوة والرطب فيه رطوبة وعذب فلو ده حر ده رطب أما يحب يأكل من الحر ممكن من غير الرطب ما يأكل رطب من غير الأت هياكل قليل نفسه تنصد أما يحب يأكل يكسر حر هذا ببرد هذا فيبقى أدعى للأكل منه يكسر حر هذا برضه هذا وفيه جواز أكلهما معا وأكل الطعامين معا والتوسع في الأطعمة يجوز يعني، ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا وما نقل عن السلف عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفق والإكسار منه لغير مصلحة دينية. باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل طمراً وفي الرواية الأخرى أتي بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو متحفز يأكل منه أكلا زريعا وفي الرواية أكلا حسيسا وقوله مقعيا أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه ومتحفز أي مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله مقعيا وهو أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا أكل متكئًا على ما فسره الخطابي، فإنه قال المتكئ هنا المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه. ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكسار من الطعام ويقعد له متمكنا بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا وقوله أكلا زريعا وحسيسا هما بمعنى بمعنى واحد يعني أي مستعجلا وقوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه أن يفرقه على من يراه أهلا لذلك وهذا التمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع بتفريقه فلهذا كان يأكل منه باب نهي الآ نهي باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين عن قراني تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه عن ابن عمر قال لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأزن الرجل أخاه وفي الرواية الأخرى عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأزن أصحابه الشرح هذا النهي متفق عليه حتى يستأزنهم، فإذا أزنوا فلا بأس واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بقرينة حال تقوم مقام التصريح وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام ويستحب أن يستأزن الآكلين معه ولا يجب وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيافهم به فلا يحرم عليه القران ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن يقرن لتساويهم وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشرح معنى أن كل واحد يأكل طمر طمر وواحد منهم يأكل طمرتين طمرتين المحصلة أنه هو يأكل ضعف كل واحد منهم وقد ميز نفسه عليهم فلا يميز نفسه إلا باستئذان الحاضري أو استئذان صاحب الطعام باب في ادخار الطمر ونحوه من الأقوات للعيال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم الطمر وفي الرواية الأخرى بيت لا تمر فيه جياع أهله قالها مرتين أو سلاسة الشرح الحديث فيه فضيلة الطمر وجواز الادخار للعيال والحس عليه يعني الطمر عندهم كان من الوجبات الأساسية كالخبز ايه كالخبز عندنا يعني. إيش رأيك معي إذا بعد ذلك بالنادي؟ في أمر البيت بالنادي؟ آه ما دام ما دام هو. المزموم انه يجيب السلعة والناس محتاجاها يتدخرها ليبحها ليكسب فيها اما يدخرها ليأكل منها دخلاها في التجارة يعني النبي عليه الصلاة نهى عن الاحتكار الاحتكار انك انت السلعة ليست بوفرة في السوق فانت تسحبها لوقت وقت آخر لحتى يعلو السعر عشان تبحث وتكسب فيه ولكن مع وفرة الطعام واتدخرت منه للعيال كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتدخر قوت سنة لأهله آه وكما علمتم أن الطمر كان هو ال الوجبة الأساسية يعني لما يبقى عنده طمر ولبن يبقى كده كده مش محتاج حاجتين الجزء الرابع عشر باب فضل تمر المدينة عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات مما بين لبتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي وفي الرواية الأخرى من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم أو سم ولا سحر وفي رواية عائشة إن في عجوة العالية شفاء أو أنها ترياق أول البكرة يعني تؤكل أول النهار يعني والمقصود بالعالية منطقة العوالي في في المدينة. اللابتان هما الحرتان والمراد لابتا المدينة والسم معروف وأول البكرة بمعنى من تصبح والعالية. ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا والعجو نوع جيد من الطمر وفي هذه الأحاديث فضيلة طمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه وتخصص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها وأما ما ذكره المازري والقاضي عياد، وأما ما ذكره المازري والقاضي عياض فيه، فكلام باطل، فلا تلتفت إليه ولا تعرج عليه، وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاغترار به. باب فضل الكماء ومدوات العين بها. عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وفي الرواية من المن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل الشرح اختلف في معنى قوله الكمأة من المن فقال أبو عبيد وكثيرون شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع ولا زرع بزر ولا سقيا ولا غيرها ولا سقي ولا غيره وقيل من المن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ وقوله وماءها شفاء للعين أو شفاء للعين قيل هو نفس الماء مجردا وقيل معناه أن يخلط ماءها بدواء ويعالج به العين والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماءها ويجعل في العين منه وقد رأيت أنا وغير في زماننا من كان عميا وزهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفيا وعاد إليه بصره وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي ذكر الرجل الذي حصل معه بالإسم وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح ورواية للحديث وكان استعماله لماء الكمأ اعتقادا في الحديث وتبركا به والله تعالى أعلم <تصفيق> نبات <تصفيق> <تصفيق> لا. الكحل اسمه الإسمد <تصفيق> باب فضيلة الأسود من الكباس أو الكباس <تصفيق> عن جابر بن عبد الله انت هتشوفها على النت خش على النت شوفها هيجيبها لك بالصوت والصورة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الزهران ونحن نجني الكباثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم قال نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها الكباث قال أهل اللغة هو النضيج من سمر الأراك أنت عارفين الأراك اللي هو بيعمل منه إيه؟ السواك الشجر اللي بيخرج منه السواك السمر بتاعته اسمها الكباث وفيه فضيلة رعاية الغنم والحكمة في رعاية الأنبياء لها ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصفي قلوبهم وتصفي قلوبهم بالخلوة ويترق في سي من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة والله تعالى أعلم. احنا كنا درسنا في السيرة إن راعي الغنم بيحصل منه صفات للراعي منها الصبر والرحمة والشجاعة. الصبر لأنها بتنجز هنا وهناك فيصبر على أنه يأتي بقاصيها ويرحم ضعفها وصغرها فيحمله و والدفاع عنها إذا أتاها زئب أو سبع من السباع فيروح يوجهه بما معه من الشعبة أو العصا فهذه بتكسب صفة الإيه الشجاعة فراعي الغنم بيكسب صاحبها هذه الصفات الحلم والصبر والرحمة والشجاعة باب فضيلة الخل والتقدم به كلمة ادام يعني غموس يختلف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام أو الأدم الخل وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل الشرح في الحديث فضيلة الخل وأنه يسمى أدما وأنه أدما فاضل جيد وفيه استحباب الحديث وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين ده بعكس اللي يقولك إيه ما فيش كلام على الأكل يعني الأكل له احترامه محدش يتكلم طبعا ده كلام من من العرف آه. فيه استحبابه الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين وأما معنى الحديث فقال الخطابي والقاضي عياض معناه متح الاقتصار في المأكل ومنع النفس عن ملازل الأطعمة والصعوب الذي ينبغي أن يجزم به أنه متح للخل نفسه وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى أو من قواعد أخر والله تعالى أعلم باب إباحة أكل السوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما في معناه عن أبي أيوب الأنصري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرامه قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت فإني أكره ما كرهت وفي رواية قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يعني يؤتى بطعام الشرح هذا تصريح بإباحة السوم وهو مجمع عليه لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار ويلحق بالسوم كل ما له رائحة كريهة قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى معناه آه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى معناه تأتيه الملائكة والوحي كما جاء في الحديث الآخر أناجي من لا تناجي وأن الملائكة تتأذى مما يتأزى منه بني آدم وكان صلى الله عليه وسلم يترك الثوم دائما لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة قوله إني أكره ما تكره ومن أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحبه محبوبه ويكره ما كرهه باب اكرام الضيف وفضل ايساره عن ابي هريرة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني مجهود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 فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لمرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعل, لي فعل ليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقوم إلى السراج حتى تطفئيه قال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة الشرح قولوا إني مجهود أي أصابني الجهد وهو المشقة أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع الكماة هي نوع من الدرنيات والجزور التي لا ورق لها ولا ساق تخرج في الأرض بدون زرع وتكثر أيام الخصب وكسرة المطر وهو نبات يخرج كما تخرج كما يخرج الفطر وهو معروف من نبات الأرض والعرب تسميه جداري الأرض فسمه الشارع منا أي طعاما بغير عمل كالمن كالمن الذي أنزل على بني إسرائيل أما التفسير العلمي الذي عرف حتى الآن لتكون درنات الكمأة في الأرض ماشي بيسموه فقاع السيل بتاعها ها السيل يعني ناتج السيل, السيل. ناتج السيل ده فقاع هو مالوش اسم تانى عندنا هو زي المشروع اللي بنجيبه هو ايه ايوه بيسموه الغراب. بيسموه الغراب. بيسموه زي كده الغراب كده بشكل زي لكن مم مم فيها بقول لك ماءه مفيد للعين يعني ما حدش هيفتزح ايه دي, دي. هي ما بقول لك ليس لها بذر ولا تزرع لا ما في ايه العين يقول انها كل طاقه يعني الطاقه الزوجيه جدا العين العين منها ما كان عليه النبي طيب يعني يعني يعني يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا بمعنى أنهم ليس في بيوته إلا ماء صلى الله عليه وسلم ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف بنفسه فيواسيه من ماله فيواسيه من ماله أولاً بما يتيسر إن أمكنه ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه ومنها المواساة في حال الشدائد ومنها فضيلة إكرام الضيف وإيساره ومنها الاحتيال في إكرام الضيف قوله فانطلق إلى رحله أي منزله قوله إلا قوت صبيان هذا محمول على أن الصبيان لم يكون محتاجين إلى الأكل وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبا ويجب تقديمه على الضيافة وقد أسنى الله ورسوله صلى الله وسلم على هذا الرجل وامرأته فدل على أنهم لم يترك واجبا بل أحسن وأجمل رضي الله عنهما، وأما هو ومرأته فأسر على أنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهما وخصاصتهما، فمدحهم الله تعالى وأنزل فيهما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففيه فضيلة الإيسار والحس عليه وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيسار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحزوز النفوس أما القربات يعني الطاعات فالأفضل أن لا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى والله تعالى أعلم باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي السلاسة ونحو ذلك عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي السمانية الشرح هذا فيه الحس على المواساة في الطعام وأنه إن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين فيه والله تعالى أعلم باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مع واحد وفي الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد أن ضاف كافرا فشرب حلاب سبع شياه ثم أسلم من الغد، فشرب حلب شاة واحدة، ولم يستتم حلب الثانية من أول نشبع. كان الأول الشاطين بتاكل معاه أو إن يعني بيحصل قناع للمسلم بعد إسلامه. ت ترون من هذا الرجل كان سمام بن أسال ابن أسال. سيد بني حنيفة بتوع اليمامة قوم مسيلمة فهو كان سيدهم يعني وأسلم لما اتربت في سرية المسجد كان جهة جابو أسير يعني واتربت في سرية المسجد يوم واثنين وثلاثة كل يوم الرسول يطلع يقول له ما بالك يا ثمامة قال يا محمد انتمن تمن انت على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال جمعت لك المال يعني اللي لفداء نفسه تاني يوم وثالث يوم يقوله كده في الثالث يوم الرسول قال أطلقه ثمامة يعني هو من عليه وأطلقه بعد ما قعد ثلاث يام عشان يشهد جو الصحابة وسلوك الصحابة ووعظ النبي في الصحابة كل ده عمل عنده انطباع فلما الرسول من عليه قال أطلقه راح يغتسل في حائط كده ويجه أشهر إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إكرام الأسير هو أسير ب... له يأكل ويشرب يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيره وعن نافع قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكل كثيرا قال فقال لا يدخلن هذا علي لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء الشرح قال القاضي قيل في المراد أن المؤمن يختصد في أكله وقيل المراد المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان فلا يشركه فيه الشيطان والكافر لا يسمي فيشاركه الشيطان فيه قال أهل الطب لكل إنسان سبعة أمعاء المعدة ثم سلاسة متصلة بها رقاق ثم سلاسة غلاز اللي إحنا بنقول عليها إيه الأمعاء إيه والأمعاء إيه الغليزة والضيقة ثم سلاسة غلاز والكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها والمؤمن لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين وبعض الكفار وقيل المراد بالمؤمن هنا تام الإيمان المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته والمختار أن معناه بعض المؤمنين يأكل في معن واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء قال العلماء ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحس على الزهد فيها والقناعة مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل وكسرة الأكل بضده وأما قول ابن عمر في المسكين الذي أكل عنده كثيرا لا يدخلن هذا علي فإنما قال هذا لأنه أجبه الكفار ومن أجبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة ولأن القدر الذي أكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة وأما الرجل المذكور الذي شرب حلاب سبع شياه، فقيل هو ثمام بن أسال وقيل جهجاه الغفاري وقيل نضرة بن أبي نضرة الغفاري والله تعالى أعلم طيب هنصل العشاء ونرجع لهذا الباب باب لا يعيب الطعام صلى الله عليه وسلم باب لا يعب الطعام عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه الشرح هذا من آداب الطعام المتأكدة وعيب الطعام كقوله مالح قليل الملح حامض رقيق غليظ غير ناضج أو نحو ذلك وأما حديثه ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام وإنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا اشتهيه لذلك ورد في الحديث إنه ليس من طعام قومه فإن نفسي تعافه وفي رواية قال أبو هريرة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت صلى الله عليه وسلم كتاب اللباس والزينة <تصفيق> باب تحريم استعمال أواني الزهب والفضة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي رواية إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية من شرب في إناء من زهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم الجرجرة هي التصويت وسمي المشروب نارا لأنه يقول إليها كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا والنهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع والله تعالى أعلم من الأدلة الكتاب على أن المشركين والكفار مخاطبون بفروع الشريعة قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين فجمعوا مع الكفر ترك الصلاة وترك الزكاة وترك هذه الأشياء فهم محاسبون عليها يوم القيامة وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادره صغيرة ولا كبيرة تحسب على الصغيرة والكبيرة مما خالفوا فيه الدين والشرع ولكنهم لا يقبل منهم فروع الشريعة حتى يأتوا بأسور الدين العقيدة لا يقبل منهم الفروع حتى, يخ... حتى يدخلوا في العقيدة الصحيحة ولأن الصحيح أن الكفارة مخاطبونها بفروع الشرع والله تعالى أعلم وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الزهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال وقول داود باطل لمنابزة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا والمخالفة الإجماع قبله والمحققون يقولون لا يعتد به يعني لا يعتد بدوود الظاهر إذا خلف الإجماع لا يعتد بخلافه يعني لماذا؟ لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به والإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الزهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما وجميع وجه الاستعمال ومنها المكحلة والميل وغير ذلك سواء الإناء الصغير والكبير ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزي للزوج قال أصحابنا ويحرم استعمال ماء الورد والإدهان من قارورة, من قارورة الزهب والفضة قالوا فإن ابتulia بطعام قالوا فإن بطعام في إناء ذهب أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما ويأكل منه فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف إن أمكن وإن ابتulia بالدهن في قارورة فضة فليصبه, فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله قال أصحابنا ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الزهب والفضة وقال الشافعي لو توضأ اغتسل من إناء زهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود فقال لا يصح والصواب الصحة وكذا لو أكل منه أو شرب عصب الفعل ولا يكون المأكول والمشروب حراما هذا كله في حالة أو في حال اختيار وأما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا زهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف قال أصحابنا ولو باع هذا الإناء صح بيعه لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف الأصح تحريمه وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع وأما إناء اليقوت والزمرد والفيروز ونحوهما إن لقيتهم يعني إن لقيتهم أو شفتهم فالاصح عند أصحابنا جواز استعمالها يقصد بأصحابه مين؟ الشفعية, الشفعية. باب تحريم استعمال إناء الزهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الزهب والحرير على الرجل وإباحة للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ومقصود بالعلم يعني رقعة في السياب رقع وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن تخطو من بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر وعن القصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الشرح أما عيادة المريض فسنة بالإجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضا وأما تشميت العاطس فهو أن يقول له يرحمك الله وهو سنة على الكفاية إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد لله وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد لله وأما إبرار القسم فهو سنة أيضا وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما سبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني قال لا تقسم ولم يخبره وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا وأما إجابة الداعي فالمراد به الداعي إلى الوليمة ونحوها من الطعام وأما إفشاء السلام فهو إشاعته وإكساره وأن يبذله لكل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه وإن كان على جماعة كان فرد كفاية في حقهم إذا رد أحدوم سقط الحرج عن الباقين وأما إن شاد الضال فهو تعرفها وهو مأمور بها وسبق تفصيله في كتاب اللقطة وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجال بالإجماع وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة حتى قال أصحابنا لو كانت سن الخاتم زهباً أو كان مموها بذهب أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام. لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب إنها زين حرام على ذكور أمت حل لإناسها. وأما لبس الحرير والاستبرق والديباج والقصي وهو نوع من الحرير فكله حرام على الرجال. سواء لبسه للخيلاء أو غيرها إلا أن يلبسه للحكه اللي هو الجرب فيجوز في السفر والحضر وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الزهب وسائر الحلي منه ومن الفضة سواء المزوجة وغيرها الشاب والعجوز الغنية والفقيرة هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحة للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير وانعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز لباسهم الحلي, الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز لباسهم ذلك في باقي السنة سلاسة أوجه أصحها جوازه وقوله عن المياسر وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج وكان من مراكب العجم ويقول من الحرير سرج الحصان والبغال والحمير يعني كانت بتصنع عند الأعاجم عند لمراكبهم يعني. وأما القصي قال أهل اللغة وغريب الحديث هي سياب مضلعة بالحرير تعمل بالقصي وهو موضع تعمل أو تعمل معنى تعمل يعني تصنع بالقصي وهو موضع من بلاد مصر وأما الاستبرق فغليز الدباج والدباج والاستبرق حرام لانهما من الحرير نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم